وغفيت على الحسن العبقى فورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وغفيت على الحسن العبقى وجعل هو يقلد في صدر للهادي في فصل حسن الخلق حسني يا رب لنا الخلق عبر بافلاق صدق ايتنا من تسير عقاب فوره جنبوا في جنة خلد مقاده في قربك أحمد ملتحقا من كان له فلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا أطفيت على الحسن لعدقا فلور مددقه qehro <tuhir> fena qehro fena qehro fena yesui la zatu